صلات الليل يا محمد يا Ah, وبجيام نحرك وقولت بالكيروها أمو أشوف ابن ذباح يجول رمو الخد وبسهم لمثلات لقيت عثار من شفدة عثار من جبدا عيني تصيح الدم علي تلالي اسم الله علي اكيد حسين يا الغالي خدك على الرمل الفراش همك ودور لك نعاش ومسح أذار للخيل عن صدرك ومسح أذار للخيل عن صدرك يا بني صلاة صار الليل زين المنظر امسحها احس ليش ماي النهر ما بلل يا عم اولع دبا بالجسد سليب عاف من حر قوي خيامك خفيت جمرك وقتنا احرق فوق العطش كم حال ضل يهشمي بصدرك ظل يهشمي بصدرك نحن يشيلتي عمامتك بيدي ما أدري راسك وين نحرك الطبرات إثنعش أمك ودور لك نعش وامسح أثر للخير عن صانع، امسح أثر للخير عن صانع. ومسح أثار للخير عن صدرات ومسح أثار للخير عن صدرات الرد الشبوكك إشلون شبوكك والسهار عليك صابك أردش بوقك وخايفة ألتش مجروحك يا ابني يا ابني حسين وش ما رديت أحفر قبور ضلعي يأذيني يولي يا دلو ايدي اخلي قبرك بعيني انا قبرك بعيني اسمك وذار لما تبجفو في خنصر لجيئته ونعمه تتشكر شكور تشفي خمش او مايك لك نعش وامسح الدار عن I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. We're it. Lightning, I should اختك بلا خمة باتت المسيح والليل ما يرحم حرام مفقود واليها باجر روح بيا وضيع والشمر يسفيها. وش مرسيهها لما تشدك انك تروح للوفا هي ورقه ياب حبل مكتوب من السبي فكري اندهش أمك ودور لك نعيش وامسح أثار للخيل حذار أنا أمسح أثار للخيل الخيل ساحة ثار للخير عن وابلي